ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابه ونذره ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر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 فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا من نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابه ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز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 ونهض في مقعد صدق عند ملك مقتدر